بَقَالَهُمْ غِشَاءٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم